جرب ننسى حب الماضي مفتش على حب جديد قلبي بحبك انا نسيانك ما وفي الليل جرب ننسى حب الماضي حب جديد Teli dimy lchononata, te lidy ma ały teli kis Nabi ten ały teleta Choły galdimmy esewe Jali جرب ننسى, جرب ننسى حب الماضي امفتش على حب جديد قلبي بحبك ما هو رادي ونسيانك ما هو بالهيد جرب ننسى حب الماضي امفتش على حب جديد قلبي بحبك ما هو رادي ونسيانك ما But tell me, me أحب بجديد قلبي بحبك ما هو رادي ونسيانك ما وفي اللييت جرب ننسى حب الماضي بتشعل حب جديد قلبي بحبك ما هو رادي ونسيانك ما وفي اللييت أنا وقلبي منينا العادات بغينا الحب اللي هن هنا ما كوانا إلى كل شيء شاف على اللي بوتنا على شغلبي أديرها ونح جاميلك اتخمّم بيّا اليوم انتا عطيني الحل انسه وضرّج عليّا